قال سلام قوم منكرون فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال لا تاكلون فاوجس منهم خيفه قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم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 لَكُمْ مِنْ هُنَاذِيرٌ فِين وَلَا تَجْعَلُوا مَا اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْ هُنَاذِيرٌ مُبِينٌ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الرُّسُلِ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَتَوَلَّوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ